طائر الأيك حلق في سمانه واملئ الكون سرورا ونشيدا فابناء اليوم قد طاب جناها وابنت في العلاء خصرا نشيدا طائر الأيك حلق في سمانه واملئ الكون سرورا ونشيدا يا بناؤ الليع قد طاب جناها وابنت في العلا قصرا مشيدا للمعالي سوف نمضي بثبات لنضيء الكون لا لن نحيد فالحكم يا بناؤ كل حب ولكم يا بناؤ صرحا فابناء اليوم قد طاب جناها وابنت في العلا قصرا مشيدا طائر الأيك حلق في سمانه واملأ الكون سرورا ونشيدا فابناء اليوم قد طاب جناها وابنت في العلا قصرا مشيدا للمعالي سوف نمضي بثبات في نضيء الكون لا لن نحيد فالحكم يا بنا كل حب ولكم يا بنا